ولا تعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم ردّدنا لكم الكَرَّة عليهم وأمددناكم بأموالهم وبنيل وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أتأتتم فلا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوُجُهَكُمْ وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تسبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشد دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل و النهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبصو فضل من ربكم ولتعلمو عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا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 ومن ظلَّ فَإِنَّمَا يَظْلِمُ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَأَزِرَةُ وَأَزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعْذِبِينَ حَتَّى نَبَعَثْ رَسُولَ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِّيَهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا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 وَذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحْدِي مَنْ خَلَقْتُ وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَا أُضِيعُ حَقَّ أَحَدٍ وَلَا أَعْبُدُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا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 وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصات المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبطر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا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 أفأصدقكم ربكم بالبنين؟ واتخذ من الملائكة إنسا. إنكم لا تقولون قولا عظيما. ولقد صرَّف ما في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نُسورة. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبث غاو إلذ العرش سبيلا.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 إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن اجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة فجابا مستورا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 قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في خدوركم فتيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فتينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا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 إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسورا وما من على أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فسمة للناس والشجرة الملعونة في القرآن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 قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخفرتني إلى يوم القيامة لأحتلكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن سبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخينك ورجلك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 إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البرز أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخفف بكم جانب البرز أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أي يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا فيرسل عليكم قاصتا من الزيح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم عليلا به سبيعة ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الصيبات وفضلناهم, وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تصديلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم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 وَإِذَا اتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّرَكَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا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 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا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 أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاب نقرأه قل صبحا ربي هل كنت إلا بشر الرسول؟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 إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، وَمَن يَهْدِ اللَّه فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِل فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أُولِيَاء مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وَجْوهُهُمْ عُمْيَ وَبُكْمَ وَصُمْمَ وَهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ بِدْنَاهُمْ فَعِيرا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 وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَدَّى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُل لَّوْ أَنَّكُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّمَسَكْتُمْ قَشِيَّةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَصِيرًا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 وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا